وَيَسْمَعُ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ أَمَكَن قَرِيب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا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 فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا 114. فالمقسمات أمرا 115. إنما توعدون لصادق وإن الذين